الاستغاة إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضا وافتح مع المعبوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف